إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد في দৌ কুমসিল من কুমসিল قصورا وتنحتون الجبال بيوتا করু فَوْقَ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالوا ب مُؤمنِنُ قَالَ الذيينَتَك برَرون إِ بَِّذ أَمَتُ بِه كَافرون فخ فَقَدْ وَدَّعُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَسْنَا بِمَا تَعِدُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَسْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ